شبكة مزامير آل تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لا إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَأَنزَلَ التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان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 كتَابِ وَأُخَرُوا مُتَشَابِهَا فَأََّ الذيذ نَفِي قُلُ بِهِن زَيغُ فَيَتَّبِعونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ فَيَتَّبِعونَ مَا مِنْهُ بَتِ غَأَفِتْنَةِ وَبَتِ غَتَأُلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ يَقُولُونَ بِهِ كُنَّا عند ربنا وما يذتر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بِنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليوم, لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ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 وَدكَانَت لَكم آيَةُ فيِي فأَتَينتقتَا دكَانَ لكم آيَةُ فيِي فأَتَْتقَتَ بِأَةُ تُقاتِنُ فيِي سَب لللهِ وَخْرىَكَافِرَ وَخْرىَكَافِرَةُ يَرَونَهُ مِثْلَْهِم رَأ والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء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 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تحتها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مطهرة مِنَ اللَّهِ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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار